بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشرة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يؤمن ناعمة لسقيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها صور وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى العبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفغت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر نست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن يا علينا حسابهم.